ونمكن لهم في الأرض ونريش رعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحى إلى أم موسى أن أرقي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تقافي ولا تحذني إن جاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عرو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى أن ينفع أخذوه ولدا هم لا يشعرون وأصبح أفراد من موسى فارغا إن كانت لبيد له لولا أرباقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبه وهم لا يشعرون وحرمنا